قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كبروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا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 إذ قال لأبيه يا أبت لم ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا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 راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واحجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزنكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا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 أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا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 ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا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 تكاد السماوات يتغطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا